أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسله الله سبحانه وتعالى هاديا ومغشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مونيرا فهدى الله به القلوب وأنار الله به العقول وفتح الله به أعين العمية وآبان الصم وقلوغ الغلفاء اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته في الله لهذا اللقاء المتجدد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد أقوالكم وأفعالكم إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه أحبابي وإخواني الله. سنتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن آخر العبادات التي ذكرها المؤلف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه الأصول الثلاثة فسنتكلم بإذن الله جل وعلا عن آخر ما ذكر. من العبادات، فلقد ذكرنا أنواع العبادات التي ذكرها المؤلف رحمة الله جل وعلا عليه مثل التوكل والخوف والرجاء، وذكرنا الذبح، وذكرنا كذلك الاستعارة والاستغاثة والاستعارة. كل هذه الأنواع ذكرناها وشرحناها وهي موجودة مسجلة لمن أراد أن يرجع إليها فهي موجودة في منتدى 12 إمام وسنتكلم بإذن الله جل وعلا اليوم عن آخر العبادات التي ذكرها المؤلف أو عن آخر أنواع العبادات التي ذكرها المؤلف. ألا وهي عبادة النذر قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة وقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أحصاب هذه العبادة لا شك أنها عبادة جليلة وكل العبادات لا شك لها لها أصطفة في الدين ولها مكانها في الدين وهذه العبادة أيها الأحباب عبادة النذري تنقسم إلى بسمين هناك نذر في طاعة الله جل وعلا وهناك نذر في معصية الله سبحانه وتعالى وسنبين حكم النذر في هذه العبادة المباركة ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على تطبيقها وعلى التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فالنذر أيها الأحباب هو إجاب شيء النذر هو إجاب الشيء أي ما ينذره الإنسان ويوجبه على نفسه ويوجبه على نفسه وأن يقوم بفعله بد أن يقوم بفعله إما وجوبا وإما استحبابا إما وجوبا واجب عليه أن يوفي بنذره وإما استحبابا على حسب التفصيل الذي سوف نذكره فالنذر هو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب بحدوث أمر يقال نذرت لله أمرا قال جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما إذن هذا إيجاب على نفسي لا بد من فعله والنذر أيها الأحباب الوفاء به كما قال أهل العلم رحمة الله جل وعلا عليه فالوفاء بالنذر إذا نذر المسلم شيئا من الأشياء وأوجبه على نفسه لله تعالى سواء كان هذا الشيء واجباً أو مباحاً إذا نذر المسلم شيئاً من الأشياء سواء كان هذا الشيء الذي نذره المسلم واجباً أو مباحاً فيجب عليه الوفاء به فيجب عليه الوفاء به كما قال كما قال ابن قدام عليه رحمة الله في كتابه المغني قال الأصل في النذر الأصل في النذر الكتاب والصنة والإجمع يعني بمعنى أن النذر واجب في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء الإجماع عليه فأما الكتاب فقال الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا في سورة الإنسان وقال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأما السنة فقد جاءت السنة ببيان النذر كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يطيع الله فليطحه ومن نذره أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا الحديث واضح الدلالة في أن النذر هناك من النذر ما هو طاعة وهناك من النذر ما هو معصيه ولذلك العلماء فصلوا في هذه المسألة تفصيلا واضحا حول قضية نذر المعصية هل يجب على من نذر أن يعصي الله جل وعلا أن يوفي بنذره الجواب لا الجواب لا من نذر أن يشرب الخمر مثلا أو أن يزني والعياذ بالله أو أو أو أن يفعل محرما من المحرمات فلا يجوز له أن يوفي بهذا النذر لأن هذا معصية الله معصية الله جل وعلا والله لا يقبل من وفاء النذور إلا ما كانت إلا ما كانت تقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعة لا بمعصير إنه طيبة ومن الطيبات هي الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا وهذا الندر أيها الأحباب وقال أجمع المسلمون كذلك على صحة النذر في الجملة ويزون وفاء به قال ابن قدامة في كتابه فصل أي في الكتاب هناك فصل بيان لمعنى النذر قال ولا يستحب النذر لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن النذر نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر قال لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. العلماء قالوا حول هذا النهي، هو محرّم أنكروه. فهذا النهي أيها الأحباب هو نهي كراهة وليس نهي تحريم فهو مكروه أن ينذر الإنسان ولكن إن نذر وجب إيفاءه إن نذر وجب إيفاءه ولو كان محرم النذر لو كان محرم أيها الأحباب لما مدح الله جل وعلا الموفين به صح لو كان النذر محرم لما مدح الله جل وعلا الموفين به لأن ذنبهم الذين يوفون بالنذر في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه لأنه لو كان محرم لكان هو أشد من طاعتهم في إفائه ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالتالي يقول أيها الأحباب أن النذر هو إذا نذر الإنسان وألزم نفسه بشيء ما بقى عليه إلا أن يوفي بنذره ما لن يكون محرما وهو واجب الإفاء ولكن مكروه النذر مكروه فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخير وسنجز الشهوة تعالى الكلام فيه لأنه واضح العلماء رحمة الله جل وعلا عليهم حين فصلوا في النذر ذكروا له شروب هناك شروب للنذر إذا أراد المسلم أن ينذر نذرا فعليه أن يتحرى هذه الشروط قبل الشروع في التلفظ بهذا النذر إذا أراد المسلم أن ينذر نذراً فعليه أن يتحرى هذه الشروط التي سأفكرها قبل أن يتلفظ من حتى يكون نذره صحيحا وعقيدته سليمة لأن عبادة النذر عبادة لا بد أن تبنى العبادة على شروطها الصحيحة فمن هذه الشروط أيها الأحباب أولا أن يكون النذر طاعة لله سبحانه وتعالى أرجو أن تنتبهوا بارك الله فيكم لأنها شروط مه مهمة في مسألة النذر لأن الناس اليوم قد أكثروا في ويتنفظون به من غير علم فلا بد علينا أن نعرف هذه الشروط في قضية النذر أولاً من شروطه أن يكون طاعة لله فإن الأصل في النذر أرضه إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة له هذا هو الأصل في النذر ولذا صح العبادة إلا في طاعة الله جل وعلا أما المعصية فلا يتقرب بها إلى الله جل وعلا بل إنها تبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى فأقول أن النذر طاعة لو نذر إنسان صوما يوما واحدة، أو نذر إنسان أن يذبح لله سبحانه وتعالى كبشا، أو نذر إنسان أن يتصدق بمال إلى فطير، هذا النذر طاعة ولا مطاعة؟ هذا النذر طاعة يجب على الإنسان أن يوفي بنذره ويحتسب الأجر عند الله وليعلم أنها قربة من القربات إلى الله سبحانه وتعالى الأجر عند الله ولا يتأمل الإنسان ولا ينتظر الأجر من الناس والما ما أسألكم عليه من أجر على ربي إن أجري إلا على ربي فالأجر يأتي من الله سبحانه وتعالى ما دام أن الفعل لله جل وعلا واضح؟ إذن هذا النذر بارك الله فيكم هو طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ودليل هذا الشر أيها الأحباب الشر لا اصبري يا اخي بارك الله فيك سنبين هذا النذر لا يجوز لا يجوز النذر بتعلق شيء لا يجوز النذر أن يعلق الإنسان نذره بشيء. وهذا مكروه ولكن النذر الإنسان وجب إيفاؤه كما قلنا ولكن لا يعلق الإنسان نذره فالنذر غير ملزوم بشرط مثلا إن نجحت سأصلي إن نجحت سأصوم إن نجحت سأتصدق طيب لو الإنسان ما نجح ما يصلي لو ما نجح ما يتصدق فلا يعلق الإنسان نذره في شيء هذا مكروه ولكن إن نذر وجه رء فاء وما دام أنها ما دام أنه إيش طاع لحظة صوبين الشر إن شاء تكون الأسرة بعد بعد الدرس ودليل هذا الشر أنها قرض وطع ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذره. اسمعوا هذا الحديث أيها الأحباب. لا نذره في معصية ولا في قطيعة رح. لا نذره في معصية ولا في قطيعة رح. يعني هنا الحديث يبين بيان واضحا وشافيا على أنه لا نذر في المعصية إذن النذر يكون في الطاعة فقط أما المعصية فلا نذر فيه واضح إن شاء الله إذن هذا الشرط الأول أن يكون النذر طاعة لله سبحانه وتعالى الشرط الثاني من شروط النذر أن يكون مما يطيقه العبد أن يكون مما يطيقه العبد كما تعلمون أيها الأحباب أن الشريعة الإسلامية فرجاءت بما فرجاءت بما يستطيع بما يستطيع عليه المكلف لا بما لا يطير لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا أصل وقال جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله إلا ما آتاها فهنا لا يجوز الإنسان أن ينذر نذراً وهو لا يطيق إفاؤه واضح لا يجوز للإنسان أن ينذر نذراً وهو لا يطيق إفاؤه فقد كلف نفسه ما لا تطيق ولا خلاف شريعة الرحمن جل وعلا ودليل ذلك جاء في حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وهي في المدينة فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب قال لتمشي ولتركب يعني هي نذرت أن تمشي فقط والمدينة عن مكة بعيدة يعني المسافة بين مكة والمدينة لا يطيق الإنسان أن يمشيها نشي صح؟ فهي نذرت هذا النظر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها وعلمنا من بعدها قال لتمشي ولتركب يعني لا يجزلها أن تمشي فقط وهذا ما لا تطيقه هي ثم جاء في حديث عبد الله بن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل اسمه أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم انظروا نذر هذا أبو إسرائيل ها؟ أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل تحت ظل تحت شجرة وتحت بيت أو غير ذلك ولا يتكلم ويصوم، فما بقى له النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه الله أكبر حديثنا الله البخاري إذن هذا الحديث يبين لنا أن الإنسان لا يجز له أن يذر نذرا ما لا يطيقه الشرط الثالث أيها الأحباب أن يكون النذر في ما يملكه الإنسان أن يكون النذر فيما يملكه الإنسان إذا أراد أن يذر الله جل وعلا أن ينذر في شيء يملكه فلا ينذر فيما لا يملك فهذا لا شك من مبادئ الإسلام الأساسية أن الإنسان لا يحكم ولا يتصرف ولا يبيع ما ليس ملكه فلذلك لا ينذر الإنسان نذرا وهو لا يملكه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء في معصية ولا في ما لا يملك العبد لا وفاء في معصية ولا في ما لا يملك العبد يعني الذي لا تملكه لا يجزك أن تنذر فيه واضح؟ يعني لو أن إنسان في حوزته مال وهذا المال أمانة هذا المال أمانة واضح يا أخوان أنتم معي هذا المال أمانة فلا يجزك أن تنذر هذا المال وأنت لا تملك هذا المال هذا ليس بملكك هذا ملك غيرك هذا هذا هذا ملك غيرك ليس لك فلا يجز لك أن تنذر فيما لا تملك فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوفاء بالنذر في المعصية ما لا يملك الإنسان فيه نعم. فإذن هذا الشرط الثالث الشرط الرابع لا يجوز للإنسان أن ينذر نذرا في موضع كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى لا يجوز للإنسان أن ينذر نذرا في موضع كان يعبد فيه غير الله جل وعلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيفاء النذر في مكان يعصى فيه رب العزة سبحانه وتعالى أو عصي فيه رب العزة جل وعلا لذلك جاء في حديث ثابت من الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ببوانة اسم موضع اسمها بوانة فقال عليه الصلاة والسلام له أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فقالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم فقالوا لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وهذا حديث صحيح صححه الألباني رحمة الله عليه. إذن هذا حديث واضح يبين أن لا ي... أنه لا يجوز لا يجوز الإنسان أن ينظر في مكان أو يوفي بنذره في مكان كان يعبد فيه أو أن هذا المكان لإعياد المشركين يعني إعياد يعني بمعنى يحتفلون به كل سنة ها كل سنة في هذا المكان فإن كان في هذا المكان وثن يعبد أو عيد يحتفل به لا يجوز إفاء النذر في هذا المكان والشرط الخامس أيها الأحباب أن لا يعتقد الإنسان أن للنذري أو الناذر تأثير النذر لا يجوز الإنسان يعتقد أن للنذر له تأثير في حصول شيء أو عدمه فإن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد ذلك الذي لذبت واضح ويجب عليك أن تعتقد أن النذر عبادة من العبادات تقربك إلى الله سبحانه وتعالى لا أكثر فهو لا يصرف مكروها ولا يجلب لك نفعا فإن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى أن النفع والضر بيد الله جل وعلا وليس بذلك ليس كما يعتقد الناس إذا وفيت بنذرك فقد صرف الله عنك الضر وجلب لك المنفعة هذا غلط هذا يعتقد فيه كثير من الناس إنما الأصل في النذر أيها الأحباب أن يعتقد الإنسان أنه طاعة وعبان لا أكثر ولا أقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج النذر وإنما يستخرج وإنما يستخرج بالنذر من البخيل واضح فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر فللابد على الإنسان أن يعتقد العقيدة الصحيحة في هذه المسألة في قضية النذر وأما النذر لغير الله جل وعلا كالنذر للقبور للأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة وغير ذلك من الأموات فإن هذا النذر لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى لماذا شرك لأن النذر كما قلنا عبادة من العبادات فإذا صرفت لغير الله جل وعلا لا شك أن صرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة ولينتبه الإنسان ولينتبه الإنسان وأن يركز على هذه القضية لأنها قضية تجعل الإنسان والعياذ بالله يحضر ماله. ويضيع وقته ويتألم ويتحسر ربما ويخاف من الذي نذر له من الأولياء والصالحين ويبقى مطلبا طول حياته لأنه لم يوفي بنذره لذلك الميت لذلك الولي لذلك النبي لذلك الملك والعياذ بالله فيبقى يخاف منهم يعني يقول كما في هو المشهور في اللهجة العراقية يشور به إذا لم توفي بنذرك له سيشور بك أي بمعنى أنه سيضرك وأنه ربما تتأذى طول حياتك بسبب أنك لم توفي بنذرك له وهذا قد ألزم نفسه بإلزامات والعياذ بالله ما أنزل الله بها من سلطان فإن النذر إلى صرف لغير الله لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى هذا ما استطعنا بيانه في هذه المسألة وانتهى أيها الأحباب حول تفصيل أنواع العبادة وقد فصلنا فيها القول وأسب الحديث فيها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفينا بما استطعنا إفاؤه ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا المزيد من علمه جل وعلا ويزيدنا وإياكم منه سبحانه وتعالى ومن فضله جل وعلا إنه سبحانه وتعالى وذي ذلك والقادر عليه بقي عندنا طبعا لا شك الكتاب بعد لا ينتهي الكتاب بقي عندنا الأصل الثاني من الأصول الثلاثة على الأصل الثاني وهي معرفة معرفة الإسلام بالأدلة معرفة بين الإسلام بالأدلة. وهذا سنتكره إن شاء الله تعالى الغد نحن الآن تكلمنا عن الأصل الأول معرفة العبد رده معرفة العبد رده وعرضنا من هو الله سبحانه وتعالى وكيف يتقرب المسلم إلى ربه في هذه العبادات وسنتكلم بإذن الله جل وعلا بإجازة إن شاء الله تعالى وسنكتصف عن معرفة دين الإسلام بالأدلة الصحيحة والصريحة في الكتاب والسنة هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين